قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانط آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآقرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الطابرون أجرهم بغير حساب، قل إني أن نعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا مسلمين قل إني أخاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى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 الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف لدنية تجري من تحتها الانهار واعد الله لا يخلف الله